غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا قات في سبيل الله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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت من المال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 فيه سكينه من الرب وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لا لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه